إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقي اليم بالزاح ليأخذه عدول لي وعدول عليك محبة تصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تطر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتنا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 اهُمْ قَوْلًا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا عَلَّلَهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْطُرَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَقْطَعَ قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا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 قَدْ أُخِيَ إِلَيْنَا أَمَّنَ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى قَالَ فَمَا رَبُّكُمَا يَا مُوسَى قَالَ رَبُّنَا الَّذِي آطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ثُمَّ هَدَى قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْ